وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا الحديث يتحدث عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إذ أطلعه الله جل وعلا على مراحل تكوين الجنين في خهي بطن أمه وهو من الأمور التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم من الغيبيات من الأمور التي لا يطلع عليها الناس بل إن هذا العلم لا يزال غيبا حتى في حال اكتشاف الأطباء بواسطة الأجهزة والأدوات هذه المراحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وتحدث عنها دون استخدام وسائل ودون الاستعانة بأجهزة وأدعطانا صلى الله عليه وسلم فيها علما يقينيا في حين ان الاطباء والعاملين في برامج هذا العلم ما توصلوا اليه الا من خلال الاجهزه والادوات ثم ان ما يعطونه من علم في هذا الموضوع لا يزالوا علما ظنيا نجدهم يختلفون في وسائل ويختلفون في المعلومات التي يعطون وسبب الاختلاف هو ان اعمالهم وان كانت تجريبية الا ان معرفتهم بها ليست يقينية كما هو في تحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي إخباره وفي تبليغه الأمة فإنه أمر يقيني يخبر به عن ربه جل وعلا والله تعالى يقول لنا في حق نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه المرحلة مراحل تكوين الجنين ومراحل تطور خلقة الجنين ذكرها في هذه الكلمات الموجزة في هذه العبارات اليسيرة والتي هي خلاصة هذا الأمر نحن نعلم مما ينبغي أن يوطن في نفوسنا أن ما جاء في كتاب الله وأن جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالعلوم الكونية النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيبا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عالما بالطب حتى تكون السنة كتب طب أو يكون القرآن كتب طب وإنما يذكر القرآن وتذكر السنة هذه الحقائق العلمية في صور موجزة بقصد بياني سبل الهداية التي يهتدي بها الناس وهذه الآيات أو الأحاديث التي ترد في هذا الموضوع إنما ترد على سبيل يعني الإيجاز وترد على أسلوب هذا الأسلوب إنما يراد به التذكير وإنما يراد به التنبيه ولذلك لما تتبعها علماء العلماء المتخصصون ووجدوا فيها تلك الحقائق الواضحة البينة قالوا إن القرآن سبق العلم الحديث في كشف هذه الأمور وإن السنة النبوية سبقت ذلك وهو من الإعجاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما أنزل الله عليه من القرآن وما أوحى به إليه من السنة هذه فيها من الإعجاز فيها من المعجزات القائمة والتي يكون تكون سببا في هداية كثير من الناس يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر ومعنى اوتي من الآيات يعني أعطي من المعجزات التي كان يجريها ويقيمها بين يدي أمته فترى فيها صدقه وتؤمن به النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من نبي إلا وقد هيئ له ذلك وجاء مصداق هذا في كثير من آيات القرآن فالله سبحانه وتعالى أعطى موسى عليه السلام معجزات تسع مع تسعة معجزات منها اليد ومنها العصا ولما رأى الناس معجزة العصا يوم أن استمع السحرة مع موسى والقى السحره بحبالهم وعصيهم وظنوا انهم بها سينتصرون الله امر موسى عليه السلام ان يلقي بعصاه فلما القاها تحولت حيا وتلقفت كل ما قدمه وما صنعه السحره وتيقن السحرة أن هذا ليس بالسحر وأن هذا إنما هو أمر معجز ولذلك سلموا وآمنوا ولم يهابوا من فرعون ولا من تهديدات فرعون إنما آمن من رأى الحية تسعى من رأى العصاة انقلبت إلى حية وبعد ذلك اصبحت هذه المعجزة لا أثر لها يسمعها الناس ويعجبون وبعضهم ربما شكك فيها ونحن لولا أن الله جل وعلا أوردها في كتابه في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لتوقفنا عن قبولها لأن ما ينقل عن بني إسرائيل منه الحق ومنه الباطل ولهذا أمرنا بأن لا نصدق ولا نكذب لا إلا ما جاء ذكره في كتاب الله فنصدقه لأننا نصدق بما جاء في كتاب الله لذلك هذه المعجزات التي اجراها الله على عيد الأنبياء وعلى عيد الرسل من رأها وشاهدها صدق بها ومن سمعها ممن يثق به يصدق بها لكنه لو سمعها ممن لا يثق به ربما كذبها وربما يعني توقف عن قبولها ولذلك من يؤمن بسببها يكون عدده محدودا مهما كان عددهم في حالة الرؤيا. لكننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أيضا من هذه المعجزات، فقد قرانا في السيره السيرة وقرانا في كثير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنبع الماء من بين أصابعه وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعطي من القوة بحيث ان الحجارة التي ما استطاع الناس كسرها ايام حرب ايام غزوة الخندق تولى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وان الله جل وعلا اجرى على يديه فكثر الطعام القليل بحيث اغنى العدد الكبير أكلوا منه وشبعوا وادخروا وأن سخلة وصاع من دقيق أشبعت عدد جيش الخندق وغير ذلك من الأخبار التي فيها ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا شك إننا نؤمن بها ونصدق بها لثقة الأخبار الوارده في هذا لكن لو نقلت هذه الأخبار لغيرنا ربما أنهم توقفوا أو لم يصدقوا إلا ما بقي إلا ما جاء في كتاب الله هذا القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم وهي معجزة دائمة باقية يتلقاها الجيل بعد الجيل ويظهر الاعجاز فيها لدى الناس طبقة بعد طبقة ما جاء في القرآن من اخبار غيبية وما جاء في القرآن من سنن كونية وما جاء في القرآن من علوم فلكية او طبية او غيرها هذه معجزات باقية اليوم نجد كثير من علماء العالم المسلمون وغير المسلمين يتتبعون مسائل علمية في القرآن فيجدوا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة قائمة وأنها تكتشف بعد مرور قرون متعددة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نسمع بعد أو في كل حين أن رجلا أن عالما من علماء النصارى أو من علماء اليهود أو من علماء الشيوعيين او غيرهم من اهل الملل والنحل ترك دينه ودخل في الاسلام لماذا يقول انا دخلت في الاسلام بسبب اني وقفت على معجزة ذكرها القرآن وكشفها العلم الحديث ووجدت انها مطابقة للواقع في القرآن مطابقة للعلم الحديث بعضهم اجرى مقارنة بين ما جاء من قضايا علمية مسائل علمية في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل اللي هي الكتب المنسوبة إلى السماء المنسوبة لله جل وعلا فوجد أن ما جاء في القرآن أصدقوا وأدقوا وأكثروا مطابقة للحقيقة من غيره مما جاء في الكتب فعرض بهذا ان القرآن لم يجري فيه اي تحريف او تبديل او تغيير في حين ان ما جاء في كتب الامم السابقة جرى عليه تحريف وتغيير وتبديل فكان ذلك كشف وكان ذلك حقيقة وكان ذلك معجزة بالنسبة له آمن بسببها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي الا واوتي من الايات ما على مثله امن البشر وانما وان الذي اوتيته وحيا يعني اوحاه الله وهو القران فاني ارجو ان اكون اكثرهم تابعا يعني أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم لماذا؟ لأنهم كلما قرأوا القرآن وكلما نظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكشفت لهم من الحقائق وتكشف لهم من الحق وتكشف لهم من الإعجاز ما يجعلهم يؤمنون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا الحديث كان من المعجزات اذ انه بين لنا اطوار خلق الانسان وبين لنا ايضا قضيه اخرى في اوله اعجاز وفي اخره اعجاز اما الاعجاز الذي في اخره فانه بين لنا ان الله جل وعلا كل شيء خلقه بقدر وأن هذا الإنسان الذي يولد في القرن الأول أو في القرن العشرين أو فيما بعد العشرين هذا الإنسان الله تعالى قدر خلقه يوم أن خلق السماوات والأرض هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى قدر رزقه يوم أن خلق السماوات والأرض هذا الإنسان الله جل وعلا قدر سعادته وشقاءه وقدر أجله منذ ذلك الوقت ومن أجل أن يتأكد لنا معشر المخلوقات معشر الناس هذه الحقيقة قدر الله ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. وقدر الله سبحانه وتعالى ذلك يوم ان خلق ادم واخرج من ادم ذريته من صلبه فان الله قرض قبضتين قال هؤلاء الى الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون ولا ابالي وهؤلاء الى النار وبعمل اهل النار يعملون ولا أبالي ووجدنا ما قدره الله لأهل في أهل الجنة وما قدره في أهل النار مطابق لما جاء في اللوح المحفوظ ثم إن الإنسان عند خلقه بعد أن يكون شيئا وبعد أن يقدر خلقه التقدير التطبيقي التنفيذي عندما يكون نطفة وعندما تمتزج هذه النطفة بين ماء الرجل وماء المرأة يأمر الله جل وعلى الملك فيكتب فيه اربع كلمات نزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ونجد أن ما يكتبه هذا الملك في صعيفة خاصة هو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ مطابق لما قدر الله سبحانه وتعالى ولا شك إن هذه المطابقة في هذه المراحل تعد من الإعجاز وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومطابقة ذلك مع ما جاء في كتاب الله دليل على أن هذا من الوحي وأن هذا من ما اعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات ولذلك نجد ان هذا الحديث يعد من جوامع الكلم ويعد من المعجزات ان احدكم ماذا ان احدكم أول الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يوما النطفة ثم يكون علقه مثل ذلك النطفة هو الحيوان المنوي الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة والذي ينتج عنه التقاء الحوين المنوي مع البويضة الموجودة في رحم الأم يحدث في ذلك اختلاط وامتزاج يبقى أربعين يوما في حالة تفاعل وفي حالة تمازج. والغالب انها نطفه بمعنى انه لو اخرجها الناس ونظروا اليها ما زاد شكلها وهيئتها على كونها نطفه وبعد الاربعين يبدا التحول تتحول هذه النطفه الى علقه مجموعه دم دم متجمد مجتمع تحولت هذه النطفة الى هذا الدم يبقى كذلك هذه الفترة في حالة تفاعل يعلمه الله جل وعلا ثم بعد هذا يتحول الى مضرة قطعة من اللحم هذه القطعة يرقى الله عليها شكل الإنسان وتبدأ تتجزء تكون شكل هذا الإنسان اطرافه وأجزائه ثم هذه النطفة أو هذه المضغة تتحول إلى عظام هي تكون أساس العظام ويزيد النماء وتنمو فتكسى لحمة كما اخبر الله تعالى بذلك في كتابه كل هذا مراحل تكوين عندما نظر الناس اليها وجدوا مطابقة ذلك مع الواقع والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر بذلك ما اخبره بهذا علماء تشريح او علماء طب بل ان التشريح والطب لم يكن معلوما في ذلك الوقت خاصة في أرض العرب التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا في درس ماض ما قاله بعض أهل العلم حول هذه المراحل الثلاث وحول هذا التطور الموجود في هذه المراحل الثلاث وهم يدورون حول هذا الحديث والحديث التي تشهد له بكلها التقت على ذلك وإن اختلف بعضهم في التقدير هل المدة أربعون يوما أو أقل من ذلك أو أكثر إلا أنها لم تخرج عن جوهر الموضوع وقد ذكرت في درس ماضي إن هذه المسائل وإن خاض فيها أهل العلم جزاهم الله خير وحرصوا على أن يقربوا ما فيها من معاني للناس الا ان القول الفصل فيها لمن يتناولها بالتجريب ولمن يدرسها من خلال المختبرات فهؤلاء ما دامت اقوالهم جاءت مطابقة ومؤيدة لما جاءت به الاحاديث فانهم يعني هم أقرب من يتحدث عن هذه المراحل لانهم يتحدثون عنها عن تجربة واهل العلم وان تكلموا انما يتكلمون عن المعنى العام الذي تحمله معاني الكلمات اللغوية لكن البحث والتنقيب متروك لأهل الاختصاص وانتهينا في درس الماضي عند الكلام على قوله يعني هذه الاحاديث التي جاءت عن ابن مسعود وعن غيره رضي الله تعالى عنهم من الصحابة وان كان ظاهرها ان فيها شيء من الاختلاف الا ان هذا الاختلاف لا يؤثر على اصل الموضوع قال وقد اخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية يعني رواية ابن مسعود او رواية غير ابن مسعود كما مر بنا من ما مر بنا من الاحاديث قال وتأولوا حليث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع فقالوا أقل ما يتبين خلق الولد أحد وثمانون يوما يعني لأن المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المضغة تنتهي بعد مرحلتي النطفة والعلقة ولكل مرحلة أربعون يوم فتبدأ مرحلة المضغة بعد الثمانين وبها يظهر تخلق الطفل قال لانه لا يكون مضغة الا بعد الاربعين لا في الاربعين الثالثة ولا يتخلق يعني يظهر تظهر صورته قبل ان يكون مضغة يقول الامام ابن رجب رحمه الله وقال اصحابنا يعني المراد به الحنابلة واصحاب الشافعي يعني علماء الامة ممن يسير على مذهب الامام الشافعي رحمه الله بناء على هذا الاصل يعني على هذا الحديث الذي يعدونه اصلا في فهمي تطور خلق الجنين إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغى المخلقة استنبط العلماء قضية حكما من هذا الحديث قالوا معروف أن الرجل إذا تسرم راعة اذا تسرى ملك يمين رجل اشترى جاريه ملك جاريه وتسراها بمعنى انه عاشرها ووطئها وحملت منه علماء الشريعه الاسلاميه يقولون اذا حملت الجاريه من سيدها وانجبت منه فانها تسمى بام الولد وام الولد لها احكام تختلف عن غيرها من الجواري، فلا تباع ولا توهب، ولا تعطى واذا مات سيدها بمجرد موته تصبح حرة تصبح حرة هذه ام الولد متى يثبت لها هذا الحكم يقولون يثبت لها هذا الحكم متى ما حملت من سيدها وبلغ الجنين مرحلة المضغة يعني لو بعد 120 يوم او بعد 81 يوم 82 يوم اسقطت نزل الجنين من بطنها طبعا الجنين ينزل ميتا يقولون تأخذ حكم أم الولد تأخذ حكم أم الولد لذلك إذا أردنا إذا مات سيدها نعتقها نقول لأنها حملت من سيدها وأنجبت من سيدها ولدا وإن لم يكتمل وإن مات لهذا السبب كذلك معلوم عندنا ان الله تعالى يقول وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن يعني المرأة المطلقة او المرأة المتوفى عنها زوجها اذا قلقها او توفي عنها كيف تكون عدتها عدتها ان تضع الحملة عدتها ان تضع الحملة يقولوا الفقهاء انها لو اسقطت هذا الجنين بعد واحد ثمانين يوم نقول لها قد كملت عدتك كملت عدتك ما دام اسقطيه جنينا مخلقا والتخليق لا يكون الا بعد واحد ثمانين يوم هذا معنى قوله واقل ما يمكن ان يتخلق او يتصور في واحد وثمانين يوما وقال احمد يعني ابن حمبر رحمه الله في العلقة هي دم لا يستبين فيها التخلق يعني المرأة اذا حملت في الاربعين اليوم الثانية بعد واحد اربعين يقول الجنين يكون في هيئة علقة واذا كان في هيئة علقة يعني عبارة عن دم متجمد لا يمكن ان يظهر فيه تخلق بل التخلق لا يكون إلا بعد الثمانين قال هي دم لا يستبين فيها التخلق فإذا كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير أم الولد بها مستولدة يقول على قولين هما روايتان عن أحمد يعني بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا العبرة بالمدة بواحد ثمانين يوم لأن التخلق قد يتأخر أو يتقدم فإذا تقدم كان في أول أث... الأربعين الثالثة وربما تأخر إلى آخر الأربعين الثالثة ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل في هذه المسألة قال ان تخلق كملت العدة وأصبحت الجارية أم ولد وفي بعض الروايات أنه إذا لم تتخلات يعني لا تكون أم ولد ولا تستبين العدة بذلك قال فهما روايتان عن أحمد وإن لم يظهر فيه التخطيط ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء فشهدنا بذلك قبل شهادتهن. قال ولا فرق بين أن يكون بعد تمام أربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه يعني عدد ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في الأربعة يتبين خلقه يعني في الأربعة أشهر اللي هي المئة والعشرين يوم قال الشعبي إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا انقضت به العدة وعتقت به الامى اذا كان لاربعه اشهر وكذا نقل عنه حنبل يعني عن الامام احمد اذا اسقطت ام الولد فان كان خلقة تامة عتقت يعني اصبحت حراء وانقضت به العدة يعني اذا كانت مطلقة او متوفى عنها اذا دخل في الخلق الرابع الا هو كونه مضغى في اربعة اشهر ينفخ فيه الروح قال وهذا يخالف رواية الجماعة عنه وقد, وقد قال احمد رحمه الله في رواية عنه اذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف انها تعتق بذلك إذا كانت أمة ونقل عنه جماعة أيضا في العلقه إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها يعني قبل الثمانين وهو قول النخعي يعني إبراهيم من علماء الحنفية وحكي قولا للشافعي رحمه الله قال ومن أصحابنا يعني من أصحاب الحنابلة من طرد هذه الرواية عن احمد في انقضاء العده به يعني اذا كان الطفل علقة لكنه تخلق قال وهذا كله مبني على انه يمكن التخليق في العلقة كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن اسيد المتقدم إلا أن يقال حديث حديثة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما وأن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية لا في حال كونه علقة وفي ذلك نظر الله أعلم يعني هذه مسائل خاض فيها الفقهاء بناء على هذا التفريق في التخليق قال وما ذكره الاطباء يدل على ان العلقه تتخلق وتتخطط وكذلك القو... القوابل يعني الجمع قابله وهن اللائي يشرفن على ولاده الاطفال وكذلك القوابل من النسوه يشهدن يعني بان العلقه قد تكون مخلقة يظهر فيها تشكيل الجسم وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة أيضا والله أعلم يعني هذه الحديث ولذلك اليوم نجد في الطب الحديث ما يشهد لهذا حيث يقولون إن الحوين المنوي وإن البويضة الله سبحانه وتعالى أوجد فيها أو في كل واحد منهما كل صفات الجسم الخلقيه والخلقيه بحيث كل واحد منهما يحمل كامل الصفات وفيه التركيب الكامل لكن ما يظهر بالعين المجردة وإنما يخضع للتجهير يعني إذا ما وضع تحت المجهر ويحتاج إلى تكبير درجات عالية. فإذا ما امتزجت الخلية، إذا ممتزجت البويضة مع الحوين المنوي، شكل هذا الجنين. تشكل منه الجنين تشكيلا يظهر به، يجمع فيه من خصالي. وصفات الاب وصفات الام بحيث انها قد تصل الى خمسين في المئة الى اكثر الى اقل فان غلبت في جانب كان الشبه اليه وقصرت في جانب بعد الشبه عنه ولهذا يقولون ان الاصلى في تشابه الطفل لابويه أن يكون بنسبة خمسين وقد يزيد وقد ينقص الخلاصة من هذا أن التخليق موجود منذ مرحلة النطفة لكنه لا يظهر بالعين المجردة وإنما يتكلم الفقهاء عن ظهور هذا التخليق بالعين المجردة إذا وصل مرحلة المضغة اللي هي بعد مرحلة العلق قال وبقي في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان بعد مصيره مبغتا انه يبعث اليه الملك فيكتب الكلمات الاربع اللي هي رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فيكتب الكلمات الأربع وينفق فيه الروح وذلك كله بعد مئة وعشرين يوما ولهذا العلماء يقولون إن خلق الإنسان يتبين بعد أربعة أشهر ولعل هذا فيه الحكمة التي أمر الله تعالى المرأة إذا توفي عنها زوجها ولا ندري هل هي حامل أو لا أنها تمكث أربعة أشفر وعشرة لأنها ببقائها أربعة أشفر وعشرة في العدة يتضح لنا إن كانت حاملا أو كانت حائلا ولهذا قال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرة قالوا في الاربعة اشهر يظهر الحمل والعشر الايام زيادة في الاحتياط عشرة ايام زيادة في الاحتياط يتضح من خلالها ثبوت الحمل او عدمه قال واختلفت الفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ هل يكتب الملك الاربع الكلمات اولا ثم ينفخ فيه الروح او انه ينفخ فيه الروح اولا ثم يكتب الاربع الكلمات جاءت الروايات تارة بكذا وتارة بكذا مرة تقدم الكتابة ومرة تقدم النفخ اهل العلميين فبعضهم قال لا الحديث جاء بلفظ ثم وثم تدل على الترتيب فهذا يدلنا على ان الكتابة تكون اولا ثم النفخ يكون ثانيا وجاء في بعض الروايات ان الملك قبل ان ينفخ الروح يسأل يا رب مخلقة او غير مخلقة كما مر بنا في في درس النابل يعني هل هذه النطفه التي قذفت في رحم المراه هل ستكون مخلقه او لا فان جاء عبر الله تعالى بانها مخلقه تطورت وتحولت من نطفه الى علقه ومن علقه الى مضره وان جاء عمر الله جل وعلا بانها ليست مخلقة اسقطها اسقطت فخرجت على هيئة دم او خرجت قبل ان, أن تتحول الى علقة فاذا الكتابة قد تسبق التخليق وعلى ذلك يكون مرحلة نفخ الروح بعد الكتابة وبعض أهل العلم حاول أن يجبع بين هذه الحديث قال الحديث لم يعنى بالكلام حول ترتيب الخلق والكتابة وإنما أراد أن يبين لنا أن هناك أن هذا الأمر يقع وهو الخلق والكتابة والله اعلم ايهما اسبق لكن الذي نريد ان او يريد الحديث ان يبينه هذه القضية الخفية على الناس مسألة نفخ الروح ومسألة الكتابة وهذه تعد من الاعجاز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بها والروات قدموا او اخروا لان الغرب هو نقل الخبر وليس المراد به ذكر الترتيب مع ان ذكر الترتيب له اثر في كمال هذا الاعجاز والله اعلم ولهذا قال واختلفت الفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ ففي رواية البخاري في صحيحه ويبعث اليه الملك فيمر باربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح ففيها نص على ان الكتابة تسبق نفخ الروح ففي هذه الرواية تصريح بتأخير او بتأخر نفخ الروح عن الكتابة وفي رواية اخرجها البيهقي في كتابه القدر قال ثم يبعث الملك فينفق فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات فكأنه أخر الكتابة عن نفخ الروح قال وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة فإما أن يكون هذا من تصرف الرواية بروايتهم بالمعنى الذي يفهمونه وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط لا ترتيب ما أخبر به يعني ذكر ما يحدث، ولكن نحن عندنا قاعدة وهي أن ما رواه الإمام البخاري يقدم على على رواية غيره. قال وبكل حال، فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على نفخ على تأخر النفخ الروحي في الجنين، وكتابة وكتابة الملك لأمره. الى بعد اربعه اشهر حتى تتم الاربعون الثالثه فاما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابه رضوان الله عليهم انه انما ينفخ فيه الروح بعد اربعه اشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه فروى زيد بن علي يعني الامام زيد ابن علي عن ابيه وهو علي بن الحسين عن علي رضي الله تعالى عنه قال اذا تمت النطفه اربعه اشهر بعث اليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات فذلك قوله تعالى ثم انشاناه خلقا اخر قال خرجه ابن ابي حاتم يعني في كتابه التفسير لكن يقول وهو اسناد منقطع لأن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يدرك عليا قال وخرج اللال باسناده بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت اربعة اشهر وعشرة ثم نفخ فيها الروح ثم مكثت اربعين ليلة ثم بعث بعثيها ملك فلقفها في نقرة في نقرة القفى وكتب شقيا او سعيدا قال وفي اسناده نظر وفيه ان نفخ الروح يتأخر عن الاربعة اشهر بعشرة ايام يعني الحديث وان روي عن ابن عباس الا انه حديث فيه ضعف قال وابن الامام احمد رحمه الله مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود وان الطفل ينفغ فيه الروح بعد الاربعه اشهر وانه اذا سقط بعد تمام اربعه اشهر يعني اذا نزل قبل ان تكمل ولادته يسمى بالسقط اذا نزل بعد اربعة اشهر صلي عليه يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه اما اذا كان قبلت اربعة اشهر لا يعتبر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه صلي عليه حيث كان قد نفق فيه الروح ثم مات قال وحكى ذلك ايضا او حكي ذلك ايضا عن سعيد بن المسيب يعني من علماء التابعين وهو احد اقوال الشافعي رحمه الله وهو قول اسحاق يعني ابن راهويا قرين الامام احمد رحمه الله قال ونقل غير واحد عن احمد انه قال اذا بلغ اربعة اشهر وعشرة ففي تلك العشرة ينفخ فيه الروح ويصلى عليه وقال في رواية أبي الحارث عنه تكون النسمة نطفة أربعين ليلة وعلقة أربعين ليلة ومضغة أربعين ليلة ثم تكون عظما ولحمة فإذا تم أربعة أشهر وعشرة نفخ فيه الروح قال فظاهر هذه الرواية لا فرق. لأنهم يعبرون عن هذا الزمن مرة باليوم ومرة بالليلة إذا قالوا ليلة يعني يلزم منه النهار وإذا قالوا يوم تضمن النهار تضمن الليل قال فواهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام أربعة عشر وعشرة كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام الاربعه يعني أربعة أشهر وهذا هو المعروف عنه وكذا قال ابن المسيد لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعشرة ما بال العشر قال ينفخ فيها الروح وكثير من اهل العلم يقولون ان المراد بالعشر هي على سبيل الاحتياط لاحتمالي ان المرأة يعني اخطأت في الحساب او لاحتمالي ان, تتتالى أن تتوالى شهور ذلاذة ناقصة بحيث تكون تسعة وعشرين تسعة وعشرين وتسعة وعشرين فتنقص عن المئة والعشرين يوما فأكملها الله جل وعلا بزيادة العشر حتى يكون في ذلك طبعنين قال وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في خمسة وثلاثين يوما تحرك في سبعين يوما يعني تحرك أي في بطن أمه وولد في مئتين وعشرة أيام وذلك سبعة اشهر مئتين وعشرة لما نقسم على ثلاثين طلع سبعة ولذلك يقولون الجنين اذا ولد من سبعة شهور يعيش يعني وان كان الفقهاء يذهبون الى ابعد من ذلك يقولون اقل مدة الحمل التي إذا ولد فيها الطفل يعيش ستة أشهر لا سبعة مئة وثمانين يوم لماذا قالوا إن الله تعالى يقول في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرباعة فمده الولاده الرضاعه كم سنتين 24 شهر والله تعالى قال عن مده حمل الطفل وولاده وورضاعته حمله وارضاعه قال وحمله وفصاله 30 شهرا واذا اسقطنا 24 شهر من 30 كم يبقى ستة أشهر ولذلك يقولون في أيام عثمان ربي الله تعالى عنه رجل تزوج بامراه وبعد ستة أشهر أنجبت ولدت وظن الناس أن في هذا الموضوع حدث وأن المرأة لابد أن تكون حامل قبل الولادة قبل الدخول بها يعني أنها قد تكون فعلت فاحشة قبل أن تتزوج ولأنها ما مكدت في الزواج إلا ستة أشهر وهم عزمان رضي الله تعالى عن أن يحدها يعني يقيم عليها الحد واستشار الناس فأشار عليه علي رضي الله تعالى عن بأن حملها طبيعي وأنها لا ينبغي أن تؤخذ. قال ولما قال لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وإذا أسقطنا الأربعة والعشرين شهرا من الثلاثين بقي الستة أشهر هي مده الحمل وهكذا قال الفقهاء يقولون ان الطفل اذا ولد لسته اشهر قد يعيش وضربوا امثلا قالوا ان عبد الملك بن مروان احد خلفاء بني اميه ولد لسته اشهر يعني هذا كامر واقع لكن هنا يذكر يقول ان الاطباء يقولون واما الاطباء اهل الطب فذكروا ان الجنين ان تصور في 35 يوما تحرك في سنعين وولد في 210 ايام وذلك سبعة اشهر وربما تقدم اياما وتأخر في التصوير والولادة واذا كانت التصوير في 45 يوما تحرك في تسعين يوما، ولد في مئتين وسبعين يوما، ومئتين وسبعين يوم هي التسعة أشهر. وطبعا هذا الذي يقوله الأطباء ربما يقولونه عن تجربة. قال وأما كتابة الملك يعني كتابته الأربع الكلمات. قال فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على أنها تكون بعد الأربع أشهر أي على ما سبق وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل أو قال وكل الله وكل الله بالرحم ملكا يقول أي ربي نطفه أي ربي علقه وهذا ليس معناه بعد الأربعة أشهر وإنما بمجرد ما توضع النطفة في الرحم فيتابعها ملك يسأل الله جل وعلا عن كل مرحلة هل هذا الخلق هل هذا الطفل يعني سيخلق او انه لن تكون له حياة يسأل في كل مرحلة والله تعالى يخبره بما يكون عليه هذا الطفل وهذا الذي أشرت إليه في أول الدرس بأن ما يخبر به الله تعالى الملك يكون مطابقا وموافقا لما قدر في اللوح المحفوظ فيقول أي ربي نطفا أي ربي علقا أي ربي مضعا فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا رب اذكر ام انذى اشقي ام سعيد فما الرزق يعني يسأل يا رب ما رزقه فما الاجل فيكتب فيكتب كذلك أو فيكتب كذلك في بطن امه يعني كل هذه الاشياء يكتبها وهذا الذي قال ثم يأتيه الملك فيكتب لكن جاء في رواية عبد الله بن مسعود على سبيل الإجمال وجاء هنا على سبيل التفصيل قال وظاهره وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير مدة قال وحديث حديث بن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية قال وخرجه مسلم ايضا بلفظ بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتباني أو فيكتبان يعني ما, ما قدره الله فيقول أي ربي ذكر أو أنثى فيكتبان يعني إما ذكر وإما أنثى ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه قال ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص وفي روايه اخرى لمسلم ايضا ان النطفه تقع في الرحم اربعين ليله ثم يتسور عليها الملك فيقول يا ربي اذكر ام انثى قال وذكر الحديث وفي روايه اخرى لمسلم ايضا لبضع واربعين ليله والبضع هو العدد ما بين الى عشرة. قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوما أو أربعين ليلة بعث يهام ملك فيقول يا ربي شقي أو سعيد فيعلم يعني الملك بما يقدره الله تعالى قال وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله وظاهره يدل على ان الملك يبعد اليه وهو مضفع وقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من وجهين اخرين انه قال ان الله عز وجل تعرض عليه كل يومين اعمال بني ادم فينظر فيها ثلاث ساعات ثم يتعى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات وهو قوله تعالى يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقوله تعالى يهب لمن يشاء إناذا ويهب لمن يشاء الذكور قال ويتعى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات وتسبحه الملائكة ثلاث ساعات قال فهذا من شانكم وشان ربكم ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الارحام بمدة قال وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ان الكتابة تكون في الاربعين الثانية قال فخرج اللال كائب اسنادي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال اذا مكثت النطفة في رحم المرأة اربعين ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها الى الرحمن عز وجل فيقول فيقول اخلق يا احسن الخالقين فيقضي الله فيها ما يشاء من امره ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول يا ربي أسقط أم تام فيبين له يعني إن كان هذا الطفل سقط أو كان تاما ثم يقول يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ويقول يا ربي أواحد أم توأم فيبين له فيقول يا ربي اذكر ام انثى فيبين له ثم يقول يا ربي اشقي ام سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع له رزقه فيقطع له رزقه مع اجله فيهبط بهما جميعا قال فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له قال وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن المنية يمكث في الرحيم أربعين ليلة فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب أذكرنا منذى فيقضي الله عز وجل ما هو قاض ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو في ما هو لاقٍ بين يديه ثم تلا أبو ذر من فاتحة سورة التغابن إلى قوله جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وأهل العلم يقولون إن مثل هذه لحديث وإن لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن لها حكم الرفع لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تستنبط بالاجتهاد قال وهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كتابة الملك تكون بعد نفخ الروح بأربعين ليلة وفي إسناده نظر قال وقد جمع بعضهم بين هذه الحديث والآثار وبين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لأن حديث ابن مسعود في كتابة الروح في نفخ الروح متأخر فأثبت الكتابة مرتين وقد يقال مع ذلك إن يحداهما في السماء والأخرى في الأرض في بطن الأرض قال والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة فبعضهم يكتب له ذلك بعد الاربعين الاولى وبعضهم بعد الاربعين الثالثة وخير جمع بين هذه الروايات ما اشار اليه المؤلف في اول الدرس وقال ان الاحاديث عنيت بذكر الحادثة واما مسألة الكتابة والنفخ الروح ايهما اسبط فهذا يعني اختلف النقل فيه باختلاف الرواة وليس غرضهم كان هو نقل موعد الحادثة بقدر ما كان قصدهم نقل الحادثة قال وقد يقال إن لفظ ثم في حديث ابن مسعود إن ما أريد به ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه والله أعلم